يصفران الله حلو الانتصار اتحاد العابد حنا لك سند لكل صابر ما طال الانتظار سند يصفران الانتصار صابر طال الانتظار <تصفيق> قد لا لك احلى نغم في هذا العاب لا تنسى يا لكن تبام ¡Gracias! ¡Suscríbete Als het اتحاد